بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم التكاثف حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون النار الجحيم